وَأَنَ أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَفْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَمْسُطُوا إِلَيْكُمْ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 قد كانت لكم قسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون منكم فَأَغْنَى بِكُمْ وَبَذَأْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَذَابَ وَالْبَطْلَ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ رَحْمَةً إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ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 ربنا لا تجعلنا فسدة للذين كفروا وافذ لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضى الله واليوم الآخر وَمَن يَتَوَلَّ فَإِن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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم, وأخرجوكم من دياركم وظاهوا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فتمتحنوهن الله اعلم بامن هن فان علمتمهن مؤمنات فلا تورجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحزون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورا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 إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم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 قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.